ما ننسى ما ننسى صاب البقر ما ننسى في ضي الدمع والعبر نبقى نجد ذكره صابوا الباقر ما ننسى ما ننسى ما ننسى صابوا ننس... ننس... ننس... ننس... الباقي... مي... ننس... نن... الباقر هلا صح نشمي ما ننسى ما ننسى صابوا الباقر فيض الدمع فيض الدمع والعابر نبقى نجدد الذكرى نبقى نجدد مصاب الباقر مصاب و اي احنا على الباقي يرني هل هذا النص اغاتي, أغاتي. احنا عيل بالخيرني يهل ما دمعنا ومصيبتك ما ينكيل سنه كيجمعنا كي حجايل حجايلو ميهل ما جرس واقعنا ما يدري بس حب لذ يينفعنا ويا, ويا. ما يدري بس حب لذ يينفع ар ар ар ар ар ар ар ар ар ар ар ар architectural bihanah auditi sadiq haamena si habihanahafgra lilirag labdi audi Ma ne tibarra nubge, nubge, nijay jay jay diddik, misab albaqir, misab albaqir, ما ننسى يا ما ننسى مأجوء ما حبيبي أجرك على الحجة, على الحجة سأب الباها فيض الدميع فيض الدميع نبقى نبقى نجدد مصاب الباقر مصاب الباقر لخادم الحسين الشعر أبو فاطمة العبودي احنا عائلة الباقر نهي المياد معنا ومصيب يتأكل كل سنة فيجمعنا احنا على الضاق يرنيل ما دمعنا ومصيبيته منك لسانه فيجمعنا حجه يلو اومل واقعنا ما يدري بش بش حب اللذي ينفعنا حبينا حبينا عودي الصادق حبينا صيح بحبك حبينا حبينا ayah an hubb wa ماجو ماجو شباب شباب ايه مانن ايه مانن صاحب الباقي فيض الدمع والعبر فيض الدمع نبقى نجدد نبقى نجدد مصاب الباقر مصاب الباقر ايي انصاراي احنا يوم شيعيته وحبايبه ويانا رمصيبيته لا حابه جيعيت رحبابي ويانا لا يهابه نبغني جدد يوم ذكرى مصابه اي دك ريم صاحب تبغي يعنى ليلى شكا به يعنى ليلى جد يدنا جد يدنا عهد الوفا جددنا, جددنا جددنا جدد نشمي عهد الوفا ايه للباقر ابن الزهر نبقى نجدد نبقى نجدد نبقى مصاب الباقر ما, ما ننسى ما ننسى ما, ما ننسى مصاب الباقر ما ننسى نشمي حسيني فدوة ما الباقر فيض الدمع والعبرب فيض الدمع نبقى نجا نبقى نجا صاب الباقر صاب الباقر مانين اي انصار احنا وشيعيت واحبابا ان ساره احن يوم وحبابه ويعنا نار مصيبته لا نبقى ني جاي يوم ذكرى مصابه اي نبقى اني جديد يوم ذكريم صعبه وتبقى مدى ميحنى الي تشعبه جددنا جددنا عهد الوفا جدد ريحوا يا اي جداد ماجور حبيبي جداد عهد الوفا <تصفيق> <عهد الوفاة تصفيق> اي للباقر اي ابن الزهراء نبقى صاب الباقر صاب الباقر مالي صيح ما ننسى ما ننسى ما ننسى الباقر ما ننسى فيض الدمع فيض الدمع نبقى نجدد نبقى نجدد امصابوا البا Al Jami بالغدور amsa Al-Ghidur jazahil layi Al-Ghidda al سمه Saab al-Baqir, Saab al-Baqir Ma'an insha, ma'an insha Ma'an insha, Saab al-Baqir, ma'an insha Ma'an insha بفيض الدميع بفيض الدميع وي العبر نبقى, نبقى نبقى نبقى نجد صعب الباقر مصابي الباقر, الباقر ايه هذا الايلاء ارسل سيلة من المختار هذا الإيلة أرسل سلام المختار وانتشرت لوم الجامي أي الأمصار شيله المختار وانت شرت لو يجع كل ليل عيت نبقى نبقى لو مقانك كذب ما ننسى ما ننسى ما ننسى ما ننساه ما نيل نن... مأجور مأجور حبيبي, حبيبي, حبيبي. ايه مصابي الباقر فيض الدمع والعبرح فيض الدمع ايه مصابي الباقر اي هذا الايما عم ابن الايما ميل معصر واشفاعا خ الله اصحابا كما ضلوا ابياذل يب اي بيادل بيش جاي دينا شاعد مشوم للمات مجل عالم صعب يدوم للمات مجل السنه عالم صعب يدوم شيدنا شيدنا ما تم شيدنا يا الله شيدنا معجوع حبيبي ما تم شيدنا برغب lan ishra nubqa nubqa nubqa nakat musab مال الانسان مال الانسان اجرك علي ان شاء الله مصاب الباقر فيض الدمع والعبره فيض دامه العبره اي مصابي أي خلت اسمع عن ناس اللي ذي عادتنا خلت اسمع عن ناسي اللي ذي عادتنا حب النيبي وعلي النيبي في حب النبي و اهل النبي اي تظل صرختنا اي تدوي تظل صرختنا, صرختنا وعلى الباقير تيضل جمعتنا لا والله لا والله من عفبت لا لا والله لا وال من عفبت من ايه مجلي سمسا وانحضر نبقى نجدد نبقى نجدد مصاب الباقر مصابي الباقر ما, ما, ما, ما, ما ننسى ما ننسى ما ننسى مأجور حبيبي ما الباقر بفيض الدمع بفيض الدمع ويلعبر أين أبقى أين أبقى نيجة الباقر مسابي الباقر خلت اسمع ناسي اللي أيدي حادثني حب النيبي وعالي النيبي بفترة خلت اسمع عن اللي ايدي حادتنا يا حب النيبي وعالي النيبي تدوي حسينية تيظل صرختنا هلا تدوي حسينية تيظل صرختنا وعى الباقير يفقد تيظل جمعتنا لا والله алала валла ман عفابت اجل يشمسا وين حيذر نبقى نبقاني جت مصاب الباقر مالين مال الانسان مال انسان يا معجو معجو هلا والله للموت ما ننشاه <تصفيق> فيض الدمع فيض في الدمع ويل عبره نبقى نجد